قلبي قلبي اقسم بحب العاقل عندي الحسين قلبي قلبي أبد ما يشك سواكم يا الجوادين ما غفل ونساكم بيكم النبض يقسم بحب عندي قلبي قلبي, قلبي حب العقيله عندي نفسيه قلبي قلبي قابل ما يشق سواد يا الجوادي ما غير بسعوني بيكم ويدق لنا بله ما غير بيكم ويدق لنا قلبي قلبي يا بحب العقيله عندي نفسيه شفت حيران ونشد شنو صابك يا الفؤاد قال لي مو سالي عايشك هواي بمحب الجواد على من كيل نسبه اصبح حبي ما بعد وداد ما حد يضايني بالحب وانا تحدى ايضا قلبي قلبي اللي انتس نتبضوا واكم تزهي بغداد قلبي قلبي يبتهج حين اللي يدخل بابي المراد حبكم السر بحياتي ولازم السر ينحفظ حبكم السر بحياتي ولازم السر ينعفو قلبي قلبي يلسن بحب العطيل عندي نفسي قلبي المنتج المنفذ لهذا العمل مؤسسة الخليجة الإسلامية بإدارة بشار السعد ومؤسسه بنت الهدى الاسلاميه بإدارة رامي سينصح قلبي قلبي يغسله بحب العطيه عند حسين نجدت قلبك البوسي يا قلبي المنتديق الجواد ومو صدكت وايد دقات اليك ما زين انا انخطا جمل الاف مره حتريك وحجز نائب عند ربكم ما امين وقت قلبي قلبي عهد وطبعي عاهدك وين العهود قلبي قلبي وتكوم بحد الولايه يبقى معقود وين ذاك الماي وتكم خليته يطوب ويتض وين ذاك الماي وتكم خليته يطوب ويتض قلبي قلبي يلسي من حب العقيل عندي الحسير قلبي قلبي أبد ما به ما يشق سواك يا الجوادي هدي فيلي ساوني بيكم ويدق لنا بله مغني فيلي بيكم ويدق لنا قلبي قلبي بحب عند <تصفيق> انتو البرايا وللبشر انتم شموس وكضم جواديه وكرم جودك واللي النفوس نفوس واللي هالبلكضميه هي بالجنة عروس قلبي قلبي سيد بذات العبيا انتم قصور قلبي قلبي كل شرايينه امرهد حرس السور وانا متيقنق وبب مجنل لكن على الارض وانا متيقنق وبب مجنل لكن على الارض قلبي قلبي ينسي من حب عندي الحسير قلبي قلبي ما يشهق سواك يا الجوادي ما غير بسعوني بيكم يدق لنا بضل ما غير بيكم يدق لنا قلبي قلبي يغني بحب العطيل عندي نفسيه يطمن قوم شعور و كل محتواي يستجيب الله بيذكركم كل مناجاتي ودوي انتو شمسي انا بالسماء ويضوي على العالم سماي وبالسماء يكفومي يزهوي يرفرف لي قلبي قلبي عمري مركبي يا بن جاه فنت ربان قلبي قلبي وانت يا محمد جواد الذات قران يا اللي طاحتكم وحبكم من الله فرض يا اللي طاحتكم فضيله وحبكم من الله فرض يا قلبي يا نسمه الحب عندي نفسي لما الجوادي ما القلب يلسع ونساك بيكم ويدق لنا بضل ما القلب بيكم ويدق لنا قلبي قلبي بحب عند يا بحب العقيده عندي نفسي مثل طير ياي قلبي مشواق يطير وبس يفنتم حبي الاول والاخير ليت هي انتم دليل لو انتم يحير وانتم برضي كظميه جن ما اله نظير قلبي قلبي يجرح بكم هيدا يجلم عين فنوب قلبي قلبي يا امامي بهتاكم بوتا كنت تولته فايز الكلماني ودكم يخسر الشايل بغض فايز الكلماني ودكم يخسر الشايل بغض قلبي قلبي يلسن بحب العقيل عندي قلبي قلبي بالما يشق سواكم يا الجوادين ما يفلسعون ساكنيكم يدميكم يجنبوا ما يفلسعون ساكنيكم يدميكم يجنبوا قلبي قلبي يقسم بحب العقيله عند الحسين حب الجوادين اداء الرادود الحسيني وسام حيدر الكناني وبقلم الشاعر الحسيني أسهر الازرق الهندسه الصوتية والمكساج ابو عادل الركابي التوزيع عامر الطائي التصوير والمونتاج مرتضى الزهيري